أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غير معجزين معجز الله وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ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 فَإِذَا سلخ الْأَشْهُرُ الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم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 الله ثم بلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون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 كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمهم يرضونكم بافواههم وتأبى قلوبهم يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم واكثرهم فاسقون اشتروا بايات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله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 فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ من بعد عهدهم وطعنوا فِي دينكم وطعنوا في دينكم فقاتلوا وَإِن الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم باخراج الرسول وهم بداوكم اولا مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين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 والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر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 رسوله وجهاد في سبيله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 والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامه هذا وإن خفتوا عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم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 لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون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 والذين يكسون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.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 ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كاف فتك يقاتلونكم كاف واعلموا أن الله مع المتقين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 إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبذل قوما, غيركم ويستبذل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله اذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا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 انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم, وجاهدوا بأموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن, ولكن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 لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين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 قل هل تربصون بنا الا احدن حسنين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون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 وما هم لَكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجْدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلَ الَّلَّوَ إلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ وَمِنْهُم مَن يَلْمِزُك فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْقَوْنَ مِنْهَا رَضُوْوَ إِن لَمْ يُعْقَوْنَ مِنْهَا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 كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون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 يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وموعدهم المصير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 I'm uh -huh.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 فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أي يجاهدوا وكرهوا أي بأموالهم وأفوسهم في سبيل الله وقالوا, وقالوا لا تنفروا في الحرب قلنا رجهنم ما اشد حقا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فان وجعك الله الى طائفه منهم فاستأذنوك للخروج, فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا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 وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهَ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 انما السبيل على الذين يستاذنونك وهم أغنياء رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأصالِ والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن أهل, المدينة ومن اهل المدينه مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم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 والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله, لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن يحلفن إن أردنا إلا الحسنى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 افمن أَسَّسَ بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه خير ا ممن اسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الضالين لا يزال بنيانهم الذي بنوه ريبه في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسره الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم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 ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أُزِلَتْ سورةٌ نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد, هل يراكم من أحد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم.